وَأََّا ظَنَنَّا أَلَّّ جِزَ اللهَّه فِي الأرْرضِ وَلَّعَجِزَهُ هَا غَبَا وَأََّا لََّا سَمِعْنَ الْهدَاء مَنَّ بِهِ فَمَيْ يُؤمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْتَو وَلَا رَهَا قَا وَأََّا مَِّ المُسلِْمونَ وَمَِّ الْقاسِقُون فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا الرَّشَادَ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّا وَاسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَلَى بَنٍ صَعِيدٍ